ومن الذين يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء يرخص الفطر للمريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه وكذلك المسافر سفر قصر وعليهم القضاء فقط كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقد جاء في رواية أحمد وأبي داود والبيهقي بسند صحيح أن الصوم كان اولا بالاختيار بين الصوم وبين الفطر مع الإطعام كما فهم من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم يعني من شاء صام ومن شاء اطعم مسكينا فاجزا ذلك عنه ثم أنزل الله الآية التالية وفيها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام اخرى فأثبت الصيام على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام والمرض المبيح للفطر. وما كان فيه شدة يخشى منها تأخر الشفاء وليس أي مرض كان وهذا للمريض بالفعل أما الصحيح الذي يخشى المرض إذا صام فقد الحق بالمريض بالفعل وكذلك من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال ولا تقتلوا أنفسك ومع جواز الفطر للمريض والمسافر إذا تحمل كل منهما الصيام وصام صح صومه لكن يكره ذلك إذا كان سيلحقه ضرر أو كان معرضا عن الرخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه روى مسلم أن حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في سفر إلى مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صيام فقال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصه فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد أنهم كانوا في الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يجد أن يعيد أحدهما على الآخر ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن لكن أيهما أفضل الفطر أو الصيام أبو حنيفة والشافعي ومالك يرون أن الصيام أفضل للقوي وأن الفطر أفضل للذي لا يقوى على الصيام وقال أحمد بن حنبل الفطر أفضل في كل حال والله أعلم